موقع رياض القرآن يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمررا منيرا وهو الذي جعل الليل وال إنها رخيفة لمن أراد أي الذكر لمن أراد أي الذكر أو أراد شكرًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 والذين إذا آفقو لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله وَلَا الآخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بال حَقّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ وكان الله أفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا لهم متقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما قالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبع بكم ربي لولا دعا có kan فسوف يكون và